وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ Vahzib Allah üzerlerine ve onları lanet etti ve onlara cehennem ve satac mescid verdi. Ve Allah'in ورسلناك شَاهِدًا ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوطروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً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 قل فما يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أَوْ أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Belvananı tüm elleen qَالber وَ el müُؤminلَ ehli ebedem özü yine ze kefi quُulu bi kum ve vananı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 وَلَكِنَ اللهُ هُوَ الثَّوْرُ الرَّحِيمُ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ قل لن تتبعونا قَالَ قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغْلِمًا كَثِيرَةً تَأْخُذُنَّهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ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 فَأَلَمْ قَاتَلَنَّكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوِ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَنِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ من قبل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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ فَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم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 Muhammedun Resulullah والذين معه أşiddاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا